بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فلا نزال في باب المعمول وهو الباب الثاني من كتاب العوامل للإمام البركوي رحمه الله والمعمول ينقسم إلى نوعين كما ذكرنا في الدرس السابق معمول بالأصالة ومعمول بالتبعية أما المعمول بالأصالة فذكر المصنف رحمه الله منه خمسة وعشرين معمولا وأما المعمول بالتبعية فذكر المصنف رحمه الله منه خمسة معمولات وقد ذكرنا أن المعمول بالأصالة هو الذي يتسلط عليه العامله العامل بلا واسطة المعمول بالأصالة هو المعمول الذي يتسلط عليه العامل بلا واسطة يعني بلا واسطة لفظية نقصد بالواسطة الواسطة اللفظية التي ينتقل إعرابها إلى إعراب المعمول التبعي يعني تأخذ نفس إعراب الواسطة أحيانا العامل يتسلط على المعمول بواسطة ولكن لا يسمى هذا المعمول معمولا تبعيا لأنه لا يأخذ نفس إعراب الواسطة مثل الحال جاء زيد راكضا الآن راكضا حال منصوبة الناصب لها الفعل جاء ولكنه لم ينصبها مباشره نصبها على انها حال حال من زيد فمن حيث المعنى الحال تابع لصاحب الحال ولكن من حيث اللفظ لا تسمى تابعا لأننا نقصد بالنقصد بالتابع في الاصطلاح ما ياخذ اعراب المتبوع التابع الذي يأخذ إعراب المتبوع ونقصد بالواسطة هنا المتبوع الذي ينتقل إعرابه إلى التابع كالصفة مثل الصفة تتبع الموصوف في إعرابها وكالمعطوف مثلا المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه فهذه معمولات بالتبعية أما المعمولات بالأصالة فهي المعمول فهي عبارة عن المعمولات التي يتسلط عليها العامل مباشرة مباشرة مثل ضرب زيد عمرا ضرب هنا مرفوع بجاء وقد تسلط عليه مباشرة بدون توسط عامل سواء كان التوسط معنويا أو لفظيا وكذلك زيدا معمول لضربه، ولم يتوسط بين ضربه وبين زيدا الذي هو المفعول به وعصته تنقل النصب إلى زيد، بل أثر فيه العامل مباشرة. أيضا يدخل في هذا الباب المعمول بالأصالة المعمول الذي يتبع واصط من حيث المعنى. يعني من حيث انه صفه لتلك حال لتلك الواسطه كما في الحال فهو تابع لصاحبه ولكنه معمول للفعل يعني يمكن أن يقال إن الفعل لم يتسلط عليه مباشره ولكن تسلط عليه تبعا لزيد نقول نعم ولكن هنا الواسطه لم ينتقل اعرابها إلى اعراب الحال ولذلك يسمى الحال معمول بالأصالة ومن ثم لا قد لا يسلم لا يسلم كون, يعني كون الحال تدل على هيئه لصاحب الحال لا يسلم أن الفعل لم يتصلط عليه مباشرة فالفاعل هو من يقوم بالفعل والمفعول به من يقع عليه الفعل ومع ذلك فلا أحد يقول إن المفعول عامل تابع للفاعل معمول تابع للفاعل مع أن المفعول يتوقف وجوده على وجود الفاعل يمكن أن يجد مفعول به بدون فاعل لا يمكن أن فإذا المعمول بالأصالة هو الذي يتسلط عليه العامل مباشرة فيحدث فيه الأثره مباشرة بدون واسطة لفظية ينتقل إعرابها إليه كبعض الصفات مثلا فإن الموصوف عبارة عن واسطة لفظية ينتقل إعرابها إلى الصفه الموصوف ينتقل إعرابه إلى الصفه ذكرنا المرفوعات وهي من العامل الأصلية وبينا أنها تسعة أنواع. ذكر المصنف من المرفوعات تسعة أنواع وهذا الذكر ليس على سبيل الاستيعاب بل على سبيل ذكر الأغلب والأهم والأشهر الآن ننتقل إلى المعمول المنصوب المعمول المنصوب أكثر من المعمولات المرفوع لأن الفعل مثلا يرفع فاعلا واحدا يكون له مرفوع واحد ولكن يمكن أن يكون له عدة منصوبات المنصوبات 13 عشر عشر معمولا منصوبا يتسلط عليها العامل فيحدث النصب يعني سواء كان العامل فعلا يعني لفظيا سماعيا لفظيا قياسيا عاملا لفظيا قياسيا الفعل وما يعمل عمل الفعل هذا من قبيل العوامل اللفظيه القياسيه أو كان العامل لفظيا سماعيا مثل إن زيدا قائم اسم إن أو خبر كان هذا عامل لفظي اسم إن أو خبر ما ولا فإنها عوامل لفظية عوامل لفظية سماعية أما كان قياسي فعل ناقص والفعل يدخل فيه القياسي يدخل فيه التام والناقص يعتبر قياسي أو كان طبعا لا يمكن أن يقال معنويا لا يمكن أن يقال النصب معنوي لأن العوامل المعنوية اثنان فقط عندنا عاملان معنويا فقط وهما يحدثان الرفع يعملان الرفع وبالتالي لا يوجد عندنا عامل معنوي يحدث النصب كذلك لا يوجد عندنا معمول منصوب بعامل معنوي أيه. النصب يوجد في العامل السماعية وفي العامل القياسية اللفظية الم... المنصوب ثلاثة عشر نوعا ثلاثة عشر نوعا الأول المفعول المطلق المفعول المطلق الآن تقول ضربت ضربا هو المصدر المفعول المطلق هو المصدر الدال على الحدث المصدر الدال على الحدث المؤكد لفعله ضربت ضربا الان ضربا يدل على الحدث فقط لا يدل على الزمن وهو جاء مؤكدا للفعل ضربت نسمي ضربا مفعول المطلق ضربت ضربا لا لا يعمل عمل الفعل مربوط لا لا لا يعمل عمل الفعل يعني لا يعمل عمل نقصد بالمصدر الذي يعمل عمل الفعل المصدر الجاري مجرى الفعل أما المصدر المؤكد الذي هو مفعول مطلق هذا لا يعمل عمل الفعل لأنه ليس جاريا مجرى الفعل طبعا المفعول المطلق من حيث المعنى ينقسم إلى ثلاثة أنواع مؤكد لفعله نحو ضربت ضربا ومبينا لنوع الفعل تقول ضربت ضربا شديدا هنا تبين لنا نوع الضرب صح؟ وضربت ضرب زيد أو ضرب صوت هذا أيضا يبين نوع الضرب يعني إذا أضيف المفعول المطلق أو وصفه فإنه يكون مبينا للنوع وقد يكون المفعول المطلق مبينا للعدد ضربت ضربتين ضربعت فإذا المفعول المطلق على ثلاث أرسام مؤكد مبين للنوع مبين للعدد وهو في أحواله الثلاثة منصوب وأهم شيء أن يكون مصدر مصدر لا يكون إلا مصدر المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر لو جاء أسما جامدا لا ينصب على أنه مفعول مطلق يجر المفسمية مفعولا مطلقا لأنه غير بقيد بحرف جر الآن المفاعيد نقول المفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له كلها مقيدة بحروف أما المفعول مطلق المطلق فلا يتقيد بحرف نقول مفعول ونسكت مفعول مطلقا يعني غير مقيد بعامل يعني أثر الفعل فيه لا يتقيد بعامل فالمفعول فيه على معنى فيه سرت ليلا يعني سرت في الليل وهكذا الفاعل الأخرى فاذا المفعول المطلق من المعمولات المنصوبة نحو تبت توبة نصوحا تبت فعل ماضي يبني على السكون والتاء ضمير متصل على الضم في محل رفع فاعل توبة مفعول مطلق منصوب وعلى نصبها الفتحة نصوحا صفة للمفعول المطلق منصوبة وعلامه نصبها الفتحة إذا صار المفعول هنا المفعول المطلق هنا مبينا للنوع, للنوع. النوع الثاني من المنصوبات المفعول به وهو الذي يقع عليه فعل الفاعل تقول ضرب زيد عمرا فعمرا مفعول به لان الضرب وقع عليه المفعول به هو اصل المنصوبات ما سواه من المنصوبات ملحق به لم يقدمه لأنه لاحظ على الإطلاق في المفعول المطلق غير عدم التقييد فغير المقيد يقدم على المقيد المفعول به ينقسم إلى نوعين مفعول به صريح مثل ضربت زيدا زيدا مفعول به صريح مفعول به غير صريح مثل مررت بزيد بزيد هنا نقول الفعل مررت لا يصل إلى المفعول بنفسه فيحتاج إلى حرف جر ليتوصل إلى معمول فالجار والمجرور في الحقيقة وهما مفعول به غير صريح لا يذكر ذلك نقول جار ومجرور باع حرف جر زيد اسم مجرور متعلقان بالفعل مررت لكن من حيث المعنى إجمالا الجر والمجرور مفعول به غير صريح طبعا المفعول به الصريح يأتي بعد الفعل المتعدي م. الذي يصل إلى المفعول بنفسه والمفعول به غير الصريح يأتي بعد الفعل اللازم الذي يصل إلى المعمول بواسطة حرف الجر مسعود المفعول به منصوب بالفعل الذي يرفع الفاعل ضرب تزيدا ضرب عامل يحتاج إلى معمولين، احدهما يعمل فيه الرفع والثاني يعمل فيه النصب، فأخذ زيدا فاعلا وأخذ عمرا مفعولا، ضرب زيد عمرا، واضحة الفكرة؟ قال نحو أعبُد الله تعالى، أعبُد فعل مضارع مرفوع على مترفه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوبا تقدره أنا الله. مفعول به منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره وتعالى فعل ماضي يبدأ الفتح المقدر على آخره منع منظوره التعذر والفاعل مستتر نجوبا تقتره هو وجملة تعالى في محل نصب حال أيضا أعبد يحتاج إلى معمولين أحدهما يكون مرفوعا والثاني يكون منصوبا أما المعمول الأول المرفوع فهو ضمير مستتر. عمل في ضمير مستتر فمعموله ضمير مستتر غير ذلك والمنصوب هو اسم الجلالة عمل في اسم الجلالة النصب فعمل في معمولين أحدهما الرفع هو ضمير مستتر وفي الثاني النصب وهو اسم الجلالة مفعول به الثالث من من المعمولات المنصوبة المفعول فيه وهو عبارة عن اسم مكان أو زمان منصوب منصوب على تقدير فيه على معنى فيه تقول صمت يوما يعني وتقول جلست امام التلفاز مثلا امام المذياع يعني في امامي فالمفعول فيه هو زمان أو مكان منصوب على معنى فيه يقول نحو صم شهر رمضان صم فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقدره أنت شهر مفعول فيه ظرف زمان منصوب على تصمه الفتحة وهو مضاف ورمضان مضاف إليه مجور على مجره الفتحه نيابة على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف فنون واضحة الفكرة صم شهرة يعني صم في شهري صم يوم الخميس يعني صم في يوم الخميس فالمفعول به يأتي ظرف زمان ويأتي ظرف مكان ويكون منصوبا على تقدير فيه على معنى فيه واضحة الفكرة طيب هذا المعمول الثالث من المعمولات المنصوبة المعمول الرابع المفعول له أو لأجله طبعا المفعول لاجله هو المصدر المنصوب تعليلا لفعله قلنا المفعول المطلق المصدر المنصوب توكيدا لفعله هنا المصدر المنصوب المعلل لفعله، يعني يبين سبب حصول الفعل. تقول جئت طلبا للعلم طلبا مصدر منصوب، وهو يبين سبب المجيء علة المجيء، فهو منصوب على معنى اللام. نقول طلبا مفعول لأجله منصوب وعلى نصبه الفتح. جئت لطلب العلم. على لطلب العلم هو مفعول له. قيد بسميا ومفعوله لأنه ينصب على معنى اللام. نحو يقول نحو اعمل طلبا لمرضات الله يعني لطلب مرضات الله اعمل فعل امر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت وهذا طبعا المعمول المرفوع للفعل اعمل طلبا مفعول لأجله أو مفعول له منصوب على التصبير الفتحه لي اللام حرف جر مبلي على الكسر لا محل لهم بالعرب مرضاتي اسم مجرور بالله معنى مجره الكسرة مرضاتي مضاف الله مضاف إليه مجرور على جري الكسرة تعالى فعل مضي بناء على الفتح المقدر على ألف بناء عن جوره التعذر والفعل مستت الجوازة تقدره هو, هو والجملة في محل نصب حال بفضله. هل دائما يأتي بعد المصدر اللام لا لا يشتغط. تقول جئت اكراما أو بث القول يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت حذر هذا مفعول لأجله ولكن لا يوجد بعده الله حذر الموت هنا نعم إذا كان مفرد إذا كان مفرد منون لأن هو له ثلاث صور يأتي منون مفرد مثل طلبا ورغبة لا, لا لا لا نقول في الغالب بحسب, بحسب نوع المصدر الآن يأت رغبة في العلم هنا ما وقعت اللام بعده قمت إكراما لزيد هنا وقعت اللام آه تقول اجتهدت حبا في العلم. فاعتدت لا. هذا في. فهو إما أن يأتي منون مثل طلبا ومرضات وإما أن يأتي مضافا مثل حذرة الموت. نعم خوف الجهل وإما أن يأتي متصل بالالف واللام مثل الحذرة. جئت الرغبة في في العلم. يعني للرغبة طبعا إذا كان بأل الكثير جره باللام أفضل جره في اللام وإن كان مجردا من ال، فالكثير فيه النصب وإن كان مضافا فيستوى فيه النصب والتجريد النصب وال والانجرار بأل يعني والانجرار يعني جئت الرغبة كل الرغبة الرغبة يعني للرغبة ضربت بني التأديبه يعني للتأديبه، الكثير جره باللام ويمكن أن يأتي غير مجرور، لكنه قليل. إذا كان منون مثل طلباً رغبةً هذا الكثير فيه النصب ويجوز أن يجر لطلبي لرغبتي لكن قاعدته أنه مصدر يأتي لتعليل الفعل لتعليل فعل نعم ويكون منصوب على تقدير على معنى اللام على معنى اللام وليس نقل على تقدير على معنى اللام. نعم. وهو ثلاثة أنواع منون النصب فيه والكثير متصل بال يجوز فيه النصب وجره بحرف الجر كثير مضاف يستوي فيه النصب والجر واضح الفكرة جدا. الخامس من المعمولات المنصوبة المفعول معه وهو اسم منصوب مع المفعول معه هو المص هو الفعل المصدر المفعول معه هو الاسم الاسم لا يشترط أن يكون مصدر اسم منصوب بعد واو بمعنى مع هو الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع هذه الواو تكون مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل مثل يفنى المال وتبقى وعملك يعني مع عملك وتبقى مع عملك استوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة سرت والجبل يعني مع الجبل فهذا المفعول معه ينصب بعد واو تكون بمعنى مع لكن يشترط في هذه الواو أن تكون مسبوقه بفعل أو ما هو بمعنى الفعل اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبه المصدر يقول نحو يفنى المال وتبقى وعملك يفنى فعل ماضي يفنى فعل مضارع مرفوع على طرفه ضم المقدر على الالف منع ظهورها التعذر المال فاعل مرفوع على طرفه الضمه وتبقى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من العراب تبقى فعل مضارع مرفوع وعلى رفعه الضم المقدر على الألف منع منظورها التعذر والفعل جوازا تقدره أنت تبقى أنت وعملك الواو والبعية حرف مبني على الفتح لا محل له من العراب عملك عمل مفعول معه منصوب وعلى تصبي الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه نعم السادس من المعمولات المنصوبة الحال وهو وصف المفاعل الخامس الحال, الحال وصف فضلة يعني ليس عمده في الكلام نقصد بالعمده ما يكون أحد رقني الكلام الآن الكلام مسند ومستد إليه وتوابع المسند ومسد إليه نقول لهما عمد الكلام المبتدأ والخبر عمد في الكلام لأنه لا يمكن أن يستغنى عن أحدهما في الاسناد الفعل والفاعل كل منهما يسمى عمده المفعول به وما سواه يسمى فضله لأنه يمكن أن يستغنى عنه يتم الكلام بدونه لكن الفعل والفاعل لا يمكن أن يتم الكلام بدونهما مم. واضح؟ مم. فالحال هو وصف فضله يعني ليس ركنا في الكلام منصوب يبين هيئة صاحب الحال جاء زيد راكبا راكبا حال وصف فضل منصوب دال على هيئة صاحب الحال. إيشي واحدة أخوان أو درسين النحو أو أقواعد ماذا صحيح أو خاطئة؟ وهي؟ تعرف الحال بأن تسبقه بسؤال كيف؟ طيب ما في إشكال صحيح. الحال يقع يعني يقول يقول يصح وقوعه جوابا لكيفه نعم يعني قاعدة تقريبا يعني منطبق على أكثر الأحوال تقول كي جاء زيد راكبا كيف جاء زيد راكبا فالحال يصح وقوعه جوابا لكيفه نعم يبين هيئة صاحبه راكبا خائفا نعم يقول نحو أعبد الله تعالى خائفا راجيا أعبد فعل مضارع مرفوع على ترفعه الضمة والفاعل مستتر وجوباً تقدره أنت الله مفعول به منصوب على النصب الفتحة خائفا حال منصوبة وعلى النصب الفتحة راجيا حال ثانية منصوبة وعلى النصب الفتحة التمييز السابع من المعمولات المنصوبة التمييز التمييز هو اسم المنصوب يرفع الإبهام عما قبله من ذات أو نسبة يعني قد يكون المبهم ذات وقد, تكون وقد يكون المبهم نسبة اسناديه تدور بين ذاتين أو بين معنى وذات فالتمييز يرفع الإبهام عما قبله سواء كان ما قبله ذاتا أو كان ما قبله جملة أو فيها الإسناد أو فيها النسبة الإسنادية مثال الذي يرفع الإبهام على الذات هو الذي يقع بعد العدد عندي أحد عشرة فهمت شيء أحد عشر إذا قلت كتابا صار هذا تمييز لأحد عشرة منصوب بأحد عشر العامل هو أحد عشر وكتابا تمييز منصوب. أين العامل في الحال؟ الحال الحال انتهينا منه الآن بس العامل؟ العامل الفعل أعبده. نصب الفاء رفع الفاعل المستتر ونصب المفعول ونصب الحال لما لا ما أخذنا في العوام أخذنا, أخذنا في الفعل ما أخذنا الفعل في في العوام الآن نحن ندرس المعمولات والحال من المعمولات من معمولات الفعل أه. أه. وذلك الحال يكون قيد في الفعل لو قلت جاء زيد راكبا أنت قيدت المي زيد بكونه راكب أه. فالحال تبين هيئة صاحب الحال وتكون قيدا في الفعل الذي نصبه واضحه الفكره لو قلت جاء زيد راكبا فراكب قيد المجي قيد المجي يعني ليس ماشيا ولا راكضا ولا غير ذلك من الافعال فالحال تبيين هيئه صاحبها ولكنها تقيد الفعل الذي نصبها التمييز قلنا يرفع الابهام عما قبله وهذا الذي قبله قد يكون ذاتا وقد تكون جملة بهم فيها بالنسبة الإسنادية الذات تمييز الذات أكثر موارده بعد العدد من 11 عشر إلى تسعة من أحد عشر إلى 99 هذا تميز منصوب لو قلت أحد عشر رجلا نقول رجلا تمييز منصوب بأحد عشر العامل فيه أحد عشر وقد رفع الإبهام عن هذا العدد لو قلت أحد عشر لما فهم منك أحد شيئا قد يكون المميز هو النسبة الإسنادية تقول طاب زيد طاب زيد ماذا قلبا جسدا نفسا لو قلت نفسا هنا زال الإبهام عن النسبة الاسناديه الفرق بين التمييز الذي يميز الذات والتمييز الذي يبين النس يميز النسبة أن تمييز الذات المميز ملفوظ المميز ملفوظ أحد عشر هذا المميز أما في تمييز النسبة المميز ملحوظ يعني غير منطوق إنما يفهم فهما لو قلت طاب زيد ما, ما الذي طاب فيه فكلمة طابة واضحة ليس فيها إبهام وكلمة زيد ليس فيها إبهام المبهم المعنى المبهم العلاقة التي هي بين طاب ومين زيد فأنت إذا قلت نفسا تكون قد أوضحت تلك العلاقة المبهمة واضحة الفكرة أحد عشرون هي مبهمة بنفسها بنفسها اللفظ هو نفس المبهم هناك فالتمييز من المعمولات البنصوبة الآن قال نحو طاب العالم عبادة هذا تمييز نسبه يعني طابت عبادة العالم طاب فعل ماضي وبدأ على الفتح لا محل له من الاعراب العامل فاعل مرفوع وعلى أن الضم على آخره عباده تمييز منصوب عن نصبه الفتحه الظاهره لان لو قلت طاب العالم وسكتت يحتمل أن يكون الطيب من جهه علمه يحتمل ان يكون الطيب من جهه خلقه يحتمل ان يكون الطيب من جهه نفسه يحتمل أن يكون الطيب من جهه جسده من جهه قلبه احتمالات فالنسبه الاسناديه مبهمه فاذا قلت عباده قد ميزت متعلق هذا الفعل طابة طيب التميز إيش به القريب يعني يوضح يوضح مف متبوعه يعني نوعا ما يشبه الصفة من حيث المعنى لأن الصفة تكشف الغموض على الموصوف هذا كذلك يكشف الغموض عن المميز سواء كان ذات أو نسبة الثامن المستثنى بإلا في حال نصبه يكون منصوباً ما يكون معمولاً منصوباً نحو يدخل الناس الجنة إلا الكافرة إلا هنا قنادت استثناء حرف على السكول لا الكافرة باستثنى بإلا منصوب وعلى نصبه الفتحة وهو من المعمولات الأصلية طيب يدخل فعل مضارع مرفوع معلامة مع رفعه الظم الظاهرة على آخره الجنة مفعول به مقدم منصوب نص به الفتح الظاهرة على آخره الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب الكافر مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه به الفتح الظاهرة على آخره وهو من المعمولات المنصوب ذكره في الكتاب ثامنا الثامن من المعمولات المنصوب المستثنى واضح الفكره التاسع من المعمولات المنصوبة خبر كان وأخواتها تقول كان زيد قائما صار الجو باردا أضحى المطر هاطلا فباردا وهاطلا وما شابهها معمولات منصوبة لأنها وقعت أخبارا لكان اخواتها يقول نحو التاسع خبر باب كان واخواتها نحو كان الملائكة عباد الله تعالى كان فعل الماضي ناسخ فابني على الفتح الملائكة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره عباد خبر كان منصوب وعلامة نصبي الفتح الظاهر على آخره عبادة مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره اركس الظاهر على آخره إلا ذات استثناء حرف على السكون لا محل لهم لعرب الكافرة مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه عفر كان الناس عباد الله نعم كان الملائكة عباد الله كان فعلا ماضي ناسخ الملائكة اسم كان مرفوع على أن ترفيه الضم على آخره عبادة خبر كان منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره عبادة مضاف الله مضاف إليه مجروع على نجره الكسرة تعالى فعل ماضي على الفتح المقدر على الألف منع منذوره التعذر والفاعل مستثير جوازا تقديره هو الجملة في محل نصب حال اذا خبر كان أو إحدى أخواته منصوب معمول منصوب العاشر اسم باب ان واخواتها ان زيدا حاضر لكن عمرا منطلق لعل الجو صحو ليت الشباب عائد فاذن اسم ان يكون منصوب معمول منصوب وهو من المعمولات الأصلية لأن إن تسلطت عليه بدون واصل طحن. نحو إن السؤال حق إن حرف توكيد ونصب ببدي على الفتح لا محل له من الإعراب السؤال اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره حق خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره الحادي عشر من المعمولات المنصوبة اسم لا التي لنفي الجنس نحن ذكرنا في باب العوامل أن لا التي لنفي الجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر فاسمها إذن منصوب وهو معمول أصلي لا طاعة مغتاب مقبولة لا نافية للجنس تعمل عمل إن حرف ابن على السكون لا محل له من الإعراب طاعة اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف ومغتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره مقبولة خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهر على آخره واضح هذا الكلام الثاني عشر المعمول الثاني عشر من المعمولات المنصوبه هو خبر ما ولا المشبهتين بليس الثاني عشر 13 اي نعم الثاني عشر لا الثاني عشر إيه الثاني عشر يعني اعتبرهما قسما واحدا لانهما يعملان نفس العمل كما قسما واحدا نعم خبر ما ولا المشبهتين بليس أيضا منصوب وتسلط ما ولا عليه تسلط بدون واسطة ولذلك يعتبر معمولا أصليا يقول نحو ما حلالا ولا نميمة جائزة ما حلالا ما حرف نفي على السكون يعمل عمل ليس لا محله من العراب الغيبة اسم لا مرفوع عن طرفه الضم الظاهر على آخره حلالا خبر لا منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخره فحلالا إذا معمول منصوب بما وهو معمول أصلي ونحو لا نميمة جائزة لا حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على السكون لا محله من العراب نميمة اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره جائزة خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره والثالث عشر المعمول الثالث عشر من المعمولات المنصوبة الفعل المضارع إذا دخله أحد حروف النصب فإنه يكون معمولا له منصوب وحرف النصب يتسلط على الفعل المضارع مباشرة بدون واسطة فيعتبر الفعل المضارع في حال نصبه معمولا منصوبا وهو من المعمولات الأصلية وليس التبعية نحو أحب أن تغفر ذنوبي هذا مثال الكتاب نحو أحب أن تغفر ذنوبي أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستثر وجوبا تقدره أنا أن حرف نصب مب... ومصدر واستقبال مبني على السكون لا محل له من الاعراب تغفر فعل مضارع مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره ذنوبي لا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على ما قبليا المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء وظنوا بمضاف والياغظم ومتصل على السكون في محل جر مضاف إليه وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من القسم الثاني من المعمولات المنصوبة التي يبلغ عددها ثلاثة عشر معمولا نعم اسم إيه نعم. إنا واسم لا وما لا وما لا لا لا خبر كان نعم و... والفعل لا لا كان لا كان. خبر كان, خبر كان واسم كان, إن أي إيه؟ اسم كان. كان لا المنصوب. خبر كان لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان لا اسم كان لا اسم لا كان مرفوع. واسم ان والفعل المضارع إذا دخله ناصم، فهذه ثلاثة عشر معمولا أضف إليها تسعة معمولات مرفوعة، كم يصبح العدد؟ بقي ثلاثة معمولات أصلية، اثنان منها مجروران وواحد مجزوم. يقول ووأما المجرور فاثنان. المعمولات المجروره محصورة في نوعين الأول المجرور بحرف الجر المعمول المجرور بأحد حروف الجر حروف الجر قد تقدم الحديث عنها وهي الأصل في الجر يعني الإضافة على معنى حرف جر فالإضافة تابعة لحروف الجر الآن كل اسم دخل عليه حرف جر يكون معمول لذلك الحرف المجرور بزيد الباء عامل وزيد مجرور بالباء وهو معمول للباء عملت فيه الباء الجر نحو اعمل بإخلاص بإخلاص الباء عامل وإخلاص المعمول. اعمل فعل أمره على السكون والفعل مسترجوبا تقديره أنت الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب إخلاص اسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة والجار والمجرور متعلقا بالفعل اعمل هذا النوع الأول من المجرورات النوع الثاني من المجرور المجرور بالإضافة المعمول المجرور المعمول المجرور بإضافته إلى المضاف فالمضاف يكون عاملا فيه الجر وذلك نحن ذنب العبد يسود قلبه ذنب مبتدا مرفوع على رفعه الضم الظهر على آخره وهو مضاف العبد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظهر على آخره يسود فعل مضارع مرفوع على رفعه الظم والفاعل مستتر جوازا تقديره هو قلبه مفؤول به منصوب وعلامة نصبه فتح قلب مضاف الهائضر متصل مبني على الذم في محل جر مضاف إليه طبعا قلب مفعول به منصوب على النصب الفتحة وهو مضاف والهائضر المتصل مبني على الذم في محل جر مضاف إليه هنا في محل رفع خبر الجملة في محل رفع خبر الشاهد الشاهد في هذا المثال ذنب العبد العبد مجرور بإضافته إلى ذنب فهو معمول للمضاف عمل فيه الجر هذان معمولان مجروران المعمول المجرور بالحرف والمعمول المجرور بالإضافة طبعا الإضافة بكل أنواعها الإضافة سيأتي أنها تنقسم إلى إضافة لفظية وإضافة معنوية إضافة فاعدتها تخفيف اللفظ مثل هذا ضارب زيد الآن أصلها هذا ضارب زيد الآن فأنا أضفت من أجل حذف التنويل الأول فقط يعني صير اللفظ خفيف وقد تكون هذه سمهة إضافة لفظية وقد تكون الإضافة معنوية مثل كتاب الفقه يعني كتاب الفقه أو خاتم حديد يعني خاتم من حديد أو مكر الليل على ما في مكر في الليل فالإضافة سواء كانت لفظية أو كانت معنوية فإن المغاف إليه يجر المضاف يجر المضاف إليه. فإذا ثلاثة عشر أضف إليها تسعة يصبح العدد اثنين وعشرين معمولاً. أضف إلى الاثنين والعشرين معمولين آخرين يصبح العدد أربعة وعشرين معمولاً. أضف إلى الأربعة والعشرين معمول الجزم أصبح العدد خمسة وعشرين, خمسة وعشرين معمولا أو خمسة وعشرين معمولا أصليا طبعا الجر خاص بالأسماء كما تقدم وعرفنا لماذا يختص الجر بالأسماء لأنه بمثابة الإسناد إلى المجرور والمسند إليه لا يكون إلا أسما فتعين الجر للأسماء الجزم خاص بالأفعال طبعا تقدم تقدمت هذه المعمولة وبينا لماذا يختص الجزم بالأفعال قلنا لأن أدوات الجزم لها علاقة بالزمن والفعل هو الذي يرتبط بالزمن الاسم لا ارتباط له بالزمن ولذلك أدوات الجزم إما أن تكون دالة على المضي أو الحال أو المستقبل والفعل المضارع هو الذي يقبل هذه الأزمنة وليس الاسم ولذلك جزم الفعل المضارع فالجازم العامل هو المعمول المجزم هو معمول واحد وهو الفعل المضارع الذي دخله أحد حروف الجزم طبعا لا يوجد غير المضارع حروف الجزم تقدم أنها نوعان نوع يجزم فعلا واحدا نوع يجزم فعلين فالذي تسلط عليه حرف جزم يجزم فعلا واحدا يسمى معمول لهذا الحرف والذي تسلط عليه معمول يجزم فعلين كل من الفعلين يسمى معمول لذلك العامل <تصفيق> الذي جزمهما فإذا بالفعل المضارع بالمعمول المجزوم يتم العدد خمسة وعشرين معمولا خمسة وعشرين معمولا منصوبا معمولا أصليا خمسة وعشرين معمولا أصليا وذلك قال وأما المجزوم فواحدا يعني المعمول المجزوم هو عبارة عن معمول واحد وهو الفعل المضارع إذا دخله إحدى الجواب